والطور وكتاب مسحور في رقم ن ش و ر والبيت المعمر و والسقف المرفوع والبحر المستور ك لواقع ما له من دافع يوم تمر و السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يوم إذل المكذبين الذين هم في خوف. في خ و ض ه العون يوم يدعون إلى نار جهنم دع هذه ا ل ن ا ر ا ل ت ي كن ت م بها تكذبون أفسح ر هذا أفسح ر هذا إ ِ ل و ه َ ا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ أكلوا وشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة وزوجنا. حقنا بهم ذ ر ي ت ه م وما أ ل ت ن ا ه م من عملهم من شيء كل أ م ر ئ بما كسب رهين وأمدناهم د بفاكهتهم. يستعون فيها كأرسل ل غ و ف فيها ولا ت ف ي ن و ي ق و ُ عليهم غل ما ن لهم كأنهم لئلهم مكن وأقبل بعضهم على بعض تساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا فمن الله علينا و و ق ا ن ا عذاب السموم ك ا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحمي فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر ربصو به ريب المنون قلت ربصو قلت ربصو ف إ ن ي معكم من ا ل م ت ر ب ص ي ن أم ت أ م ر ه م أحلمه ا أتوا بحديث مثله إن كانوا إ ِ ك َ ن ا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يقلون أم عن أزائل ربك أمهم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه أم لهم سلم يستمعون فيه فل ي أ ت ِ مستمعهم بسلطان أم له البنات ولك البنون أم تسألهم أ ج ر ه ا فهم من مغرم مثقلون يريدون كيدا ف ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ه م ا ل م ك ي د و ن أ م ل ه م إ ل ه غ ي ر ا ل ل ه س ب ح ا ن ا ل ل ه ع م ا ي ش ر ك و ن و إ ن ي َّ ا ر َ ق ِ س ف ا م ن ا ل س م ْ ع س ا ق ط ي ن يقولوا ي ق و ل سحاب مركون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه ي ص ع ق و ن ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر ل ح ك م ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم وإن للذين ظلموا عذاب ف َ إ ِ ن ك َ ب أ َ ع ي و ن ن َ ا فَإِنَّكَ ب ِ أ َ ع ي و ن ن َ ا و َ س َ ب ِّ ح ب ِ ح َ م د ِ ر َ ب ّ ك َ ح ي ن َ ت َ ق ُ و م و َ م ِ ن ا ل ل َ ي ل ف َ س َ ب ِّ ح ه ُ و إ ِ ذ ْ ب َ ر ً ا